أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مرضون ما ياتيهم من ذكرهم من ربهم محدث محدث إلا استمعوا Love I'm <laughs> Ma amanet kabilehum esi <laughs> soda kon soda بَقَدْ أَنزَلْنَا وَكَمْ قَصَنَّا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ طَالِمَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَانْشَنَا فَلَمَّا أَحَسَّ عِبَاءَ فيه لعلكم لعلكم تسألون قا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ kanna humiladunna bel Wa lahum s birona an ibadeti, la istekbirona an يسبحون الليل والنهار Fesû mevhanallâhi rabbil Ya onlukları وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ He is Allah, Love ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتي Mey yaqul min dunihi fa zalika I'm in. أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فينا في جاج وجعلنا فينا في جاج وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ والقمر. كُلٌّ فِي يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَنِي شَارٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَمْ فِيمَ خَلِيدُونَ قُلُوبُنَ فِي دَائِقَةِ الْمَوْتِ جري والخير في تنك وإلينا تتو وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا هزوا أهذا الَّذِي تكنكم راك الذين كفروا وَهُم وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هم كَافِرُونَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَجَل Ses çıkarıkom ayatik, min فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صَادِقِينَ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عوض فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا فلا قوالك ولا قد استو زيابر رسول من قابرك فحقب لنزين سنخير فحقب خَيْرٌ مِّنْهُمْ مَّا ربهم بل هم ذكر ربهم مارضون أم لهم آليات تمن من دوننا لا يستطيع أفلا يروا هاي سكروا ورق المسيلو شوفوا اللي بيعملوا شوفوا 4 4 4 4 2 4 2 4 2 ماشي نعمل سكرنا نقوله خش مسجل